اللهم اغفر لفلان باسمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واسح له في قبره ونور له فيه